And ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وقال تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ده أما بعد طب بينا في آخر مجلس قوله تعالى وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا <تصفيق> إلى آخر الآية ونبدأ هذا المجلس إن شاء الله تعالى بجيان قوله تعالى <تصفيق> وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الوحي نعم لغة هو الاعلام وقيل التفهيم و والاعلام والإعلام الله عز وجل عن طريق الملك المنزل من عند الله سبحانه تعالى كل مسلم و穆سليمة، <تصفيق> ان يعتقد أن هذا القرآن وحي منزل من عند الله سبحانه. <تصفيق> لم ليس أساطير، ليس أساطير الأولين، ولم ليس اجتهادات بشريه كما يدعي الكافرون والمرجفون. <تصفيق> وقد داين سبحانه أنه اوحى بهذا القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن حكمة أو من الحكم التي من اجلها أنزل الله القران القرآن ان ينذر الله به عباده من عذابه انهم خالفوا اوامره يوم على رأس هذه الاوامر التوحيد فمن خالف التوحيد كان مأواه النار خالدا مخلدا فيها <تصفيق> ولذلك احتوى كتاب الله عز وجل على آيات الوعد وآيات الوعيد هو بشاره ونذاره <تصفيق> وهذه الايه لم اختفت بذكر النظاره لانذركم به ولان القران نذير من عند الله كانت اياته إذا تليت على المؤمنين زادتهم ايمانا وخشعت قلوبهم من هذا النذير ولذلك كاد الجبل أن يتصدع من هذا النذير إذا أنزل عليه هذا القرآن خشيه من الله عز وجل في قوله ومن بلغ نعم الدلالة على ان هذا القرآن نذير للعالمين اي لكل البشر بل للبشر والجن كل من بلغه هذا القرآن مما يعقل من الانس ومن الجن فانه نذير له واختلف اهل العلم هل لم يكفي البلاغ المجرد عن الفهم في اقامه الحجه على العباد ام ان القشتر نعم أم أنه يشترط فهم الحجة كي يؤدي هذا البلاغ دوره فذهب جمهور أهل العلم مؤمنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزية وهو الراجح من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتابعه على ذلك العديد من أئمة هذا الدين في من جاء بعده من أئمة الدعوة النجديه على أنه لا يكفي البلاغ دون فهم هذا بلاغ حتى تقام الحجة والمقصود بالفهم ليس ال الاقتناع أو القناعة بهذا القرآن فقد يفهم ولكن دون قناعة ودون إيمان ولكن ولكن المقصود بالفهم أن يفهم معنى الكلام وإن لم يعقل قلبه العقل الذي ينتفع به, به هذا الكلام و ومن هذا نفهم ان الايات التي نفت العقل عن الكافرين نعم نحو قوله تعالى ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وكذلك في قوله تعالى ولقد اضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان ونعم ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون النفي هنا ونفي الانتفاع بهذا البلاغ نفى عنهم الانتفاع بهذا البلاغ نعم بلغتهم الحجة وفهموا معناها من ناحية لغة العرب هم اهل لغه أصحاب فهم هذه اللغة فهموا المقصود بهذه الأوامر وفهموا النذير ونعم وفاهم الوعيد ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الفهم فلذلك نفع عنهم العقل هذا هو الراجح في هذه المسألة نحن قد استفاد في بيان هذه المسألة وانتصر لهذا القول الذي ذكرناه الشيخ إبراهيم ابراهيم بن عامر الرحيل حفظه الله تعالى في كتابي الماتع التكفير وضوابطه التكفير وضوابطه <تصفيق> فليرجع إليه لمن أراد المزيد. ف... هذا ما تفصّر في بيان هذه الآية. أما في قوله تعالى فلا تطيع الكافرين. وجاهدهم به جهادا كبيرا هذا نهي من الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة لمطالب الكافرين كما في قوله تعالى أيضا يا أيها النبي اتق الله ولا كتاء الكافرين والمنافقين و... بلا شك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عصمه الله عز وجل من متابعة الكافرين ولكنه صلى الله عليه وسلم بشر و... وهذه البشرية اقتضت انه صلى الله عليه وسلم يحزن ويغضب ويصيبه الهم الهم والغم من كلام الكافرين فكان الله سبحانه يثبته مثل هذا الكلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا <تصفيق> أي عليك أن تجاهد هؤلاء وهذا الجهاد يشمل الجهاد بالسيف والجهاد بالحجة والبيان والأمر هنا مطلق الأمر بالجهاد مطلق أمره سبحانه أن يجاهدهم والجهاد هو بذل الجهد الجهاد هو بذل الجهد وقد يكون أحيانا الجهاد بالكلمة او بإقامة الحجة وبالبيان بالبيان أصعب وأسق على النفوس من الجهاد بالسيف والسنان وهذا لا يعني أن الجهاد بالكلمة نعم يغني عن الجهاد بالسيف لا ولكن كنا نمتل أن وعين من الجهاد لا يستغنى عنهما في اقامه هذا الدين وذروة سنام الإسلام بلسك في الجهاد بالسيف والسنان وَكَمَثِي هذِ الآيَ وَجَاهِدٌ بِجِهَادٍ كَبِيرٍ هذا فيه يعني نعم الدلالة على نعم عظم هذا الجهاد بأنه نعم وصفه بأنه جهاد كبير وحديثه عدنا من الجهاد الأصغر، أي أن عدم الإحدى الغزوات أن نو صلى الله عليه وسلم قيل إنه قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا حديث ضعيف يعني منكر لا يصح بل الجهاد الأكبر بلا شك هو الجهاد بالسيف، و كما هو معلوم عند أهل العلم أن الجهاد بالقوة أي بالسيف لا يكون إلا تحت راية تحت راية وإمرتي ولي الأمر المسلم الممكن آه. وإن كان ظالما وإن كان فاجرا أما الجهاد تحت راية أمراء الأحزاب الأحزاب المتسرزمة الذين لا تمكين لهم في أنفسهم صدا على أن يكون لهم التمكين على غيرهم هذا ليس جهادا إنما هو من الفساد والإفساد في الأرض في قوله تعالى وأنزل إليك نعم وأنزل إليك الكتاب بالحق ومصدقا لما بين ذي من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا يدل على أن على أن الله سبحانه قد جعل كتابه الأخير الذي أنزله بالحق لم ينزله بالباطل. جاء له مصدقا لما بين إليه أي أنه يصدق ما سبقه من الكتب فيما جاءت به من الحق المنزل من عند الله في أبواب العقائد و. ما يتعلق باركان الإيمان التي لا تتبدل ولا تتغير نعم من من كتاب إلى آخر فما اخبر به سبحانه عن صفاته او عن ربوبيته او عن اولويته او ما أخبر به عن الملائكه او عن الرسل او عن الكتب او عن اليوم الاخر او عن القدر في الكتب السابقة جاء القرآن مؤكدا له هذه العقائد لا تتغير ولا تتبدل من رسول إلى رسول لأن أخبار ثابتة لا يدخل فيها النسخ ولا يدخل فيها التغيير ولا التعديل لأن الصفات لا, لا تتغير وكذلك ما يتعلق بما لئك لما لقيت خلق من خلق الله خلق قبل إرسال الرسل نعم فلما يطل هذا القرآن ونجد فيه أن ما فيه من الأخبار يوافق ما جاء في الكتب السابقة ويصدقها هذا يكون فيه المزيد من الدلالة على أن هذا الكتاب من عند الله فلو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا ولكن ولا يختلف عما قبله من الكتب فيما جاء في هذه الأخبار إلا أن يكون زاد عليها وهذا بلا شك مما يختص به القرآن أنه بلا شك زاد في بيان هذه العقائد وفي آآ آآ بيان ما يجب على كل عبد أن يؤمن به حتى يلقى الله عز وجل على عقيدة سوية وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيانا لا يترك شبهة عند أحد وكذلك هذا الكتاب القرآن هو مهيمن على ما قبله من الكتب أي أن هذه الكتب صارت منسوخة هذا القرآن والنسخ كما بينا ويقع في الشرائع المتعلقة بأحكام العبادات وأحكام المعاملات وبعض ما يتعلق بالمسائل الأخرى إلا أن العقائد الثابته لا تنسخ ولا تتبدل وبلا شك القرآن يصدق. الكتب التي سبقته التي لم تحرف يعني لا نأتي بالتوراة المحرفة أو بالإنزيل المحرف ثم نجد فيه أخبارا تخالف ما جاء في القرآن عما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل أو بالإخبار عن الرسل ثم نقول إنه ثم نقول إن هناك اختلافا بين الكتب لا الاختلاف نشا من التحريف ولكن الكتب الـ الـ التي لم او الكتب التي انزلت من عند الله ولم تحرف هذه هي التي آآ آآ تصدق القرآن ومن ثم وبعد هذا البيان وجب على كل مؤمن أن يحكم في نفسه وفي من ولاه الله بهذا الكتاب بكتاب الله فحكم بينهم بما أنذر الله هذا الأمر موجه لكل عبد ليس موجها للحاكم أي لولي الأمر العام فقط لا وياتي المزيد من البيان فيما يلي ان شاء الله تعالى أقرأ. نعم كما هو واضح من كلام الشيخ النووي رحمه الله تعالى أن مصادر التشريع عند المسلمين القرآن والسنة فهما أساس أساس التشريع و... واستدل المصنف بقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فهذا الكتاب جعله الله فرقانا أي يفرق بين الحق والباطل ومن ثم أن يكون حاكما بين العباد لأنه إذا كان القرآن مفرقا او فرقانا بين الحق والباطل إذا حكم به العباد صلحت أمور دينهم ودنياهم لأنه, لأنه يدلهم على الحق ويفذرهم من الباطل وهو نذير للعالمين أي لكل المكلفين كما بينا وكذلك في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم نعم إلى آخر الآية فإن كان هذا الكتاب يخرج الناس من ظلمات الجهل والحيرة والسك ومن ظلمات القوانين التي وضعها البشر آه. إلى نور الهدايه الهدايه بكلام الله والعدالة العدل التام لا يتحقق بين العباد إلا إذا حكموا كتاب الله وأما إذا حكموا أهواء البشر والقوانين التي وضعها البشر فانه لا لا ترما ان يقع الظلم بينهم ثم ان تنتشر الفتن والاحقاد فيما بينهم ولذلك <تصفيق> من قلما تجد بلدا في اي زمان وفي اي مكان تحكم بكتاب الله عز وجل وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعم هذا المكان الامان وعمه الرخاء وان كان اهله ليس المقصود او ليس المنتظر من تحكيم الكتاب والسنة أننا يعني نريد متاع الدنيا أو أننا سوف يتحقق لنا المتاع الأكمل في الدنيا لأن الدنيا ليست دار ليست دار إقامة ولكن قد يبتلى المؤمنون الذين يحكمون كتاب الله كما ابتلي المؤمنون في زمن الخلفاء الرسدين ابتلوا في زمن عمر بهذا الطاعون وبغيره من الابتلاءات ابتلوا في زمن عثمان بما هو معروف من الابتلاءات ولكن هذا الابتلاء إما أن يكون تنحيصا للمؤمنين وإما أن يكون تكثيرا لسيئاتهم لأنه لا يعني تحكيم كتاب, كتاب الله عز وجل أنه يخلو الـ الـ الـ تخلو الرعية من الذنوب والمعاصي، وإلا ما كان هناك فائدة من تشريع الحدود الحدود السرعية نحن رجم الزاني أو جلد الزاني رجم الزاني المخصن وجلد الغير مخصن ونحن يد السارق يحدث السارق ويحدث الزنى في الأمة التي تطبق الكتاب الكتاب والسنة حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض أصحاب الأقول الضعيفة يظنون أنه بتحكيم الكتاب والسنة او اذا حكمت السريعة كما يقولون سوف تنتهي مشاكل البصر نهاية تامة ولن يكون هناك لا زنة ولا شرب خمر ولا سارقة لا قد هذه ولكنها لا تكون بالخطورة التي عليها في عدم تحكيم الكتاب والسنة لان بلا هذه الحدود السرعية التي بيانها الله في كتابه بها في كتابه وفي سنة رسوله هب تحجم وتقلل من هذه المصائب وتكون راضيا لأصحاب هذه الكبائر. إذا رجم الزاني ورأه غيره من الذين يزنون ارتدعوا عن الزنا. فبنفسك يقل الزنة وتقل الصرقة ولكن لا لا, لا يعني أن أنهما أنه ينعدمان أو أن هذه الكبار تنعدم بكلها لا ولا يعني كذلك أنه إذا حكم الكتاب وحكمت السنة أنه سوف يزول الفقر و يعني لا يبتلى المسلمون بأمراض أو بفقر لا قد يبتلون وهم يحكمون ببعض العكس كلما ازداد المؤمنون طاعة كلما جاءهم البلاء للتنحيص ولرفع الدرجات آه. هذه نقطة أحبابت أن أبينها لأنها تختلط على البعض لأن بعض أصحاب الأحجاب يصورون للناس كما يقال أنهم سوف يعيشون في الفردوس أو في الجنة إذا هم طبقوا أسر تكون في الآخرة نعم في الدنيا يعم الامن ما الناس وتعم الخيرات ال التي يكون أهمها صلاح القلوب وتزول الفتن إن شاء الله وإن كانت الابتلاءات واردة كما بينا ولكن لا يعني تحكيم الكتاب والسنة أن الناس سوف يعيشون في يعني كما يقولون الفردوس لا نعم هناك الفردوس الذي في القلوب أي أن تنعم القلوب بالأمان وبالطمأنينة هذا بلا شك يتحقق لكل من يحكم كل من يحكم الكتاب والسنة ومن سنة الله عز أن أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصورون بين سبحانه انه من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أطاع الله عز وجل يعني هو الرسول فيما بلغه من هذا الدين هو من هو هو هو هو هو فمن اطاع الرسول قد اطاع ومن عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل ومن الله ورسوله فقد والله بلاء مضيمه ولذلك واجب على كل مسلم ان يعلن الانقياد لأوامر صلى الله عليه وسلم وإن ضعف عن الالتزام العملي ببعضها ولكن من عاند أوامر الرسول فإنه يخشى عليه الفتنة بل إنه على شفا جروف نهار من الكفر بالله الذي يستهزئ, يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بأصحابها يخشى عليه من النساق الأكبر وما أتاكم الرسول فخذوه وما ينهيكم عنه فانتهوا الأصل في أمر الرسول أن واجب إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل أن واجب نعم إلا أن يأتي دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب والأصل في أفعال الرسول التأسي والاستحباب فنفرق بين الأمر القولي وبين الفعل وكذلك التقرير هذه كلها تمثل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على محبة الله اتباع الرسول كنتم تحبون الله فاتبعوني ويترتب على هذا أن تنال محبة الله الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم هذه كلها يحصل عليها المؤمن بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله غفور رحيم وفي هذا القدر كثيئ إن شاء الله تعالى ونأخذ فرها من الراحة ثم نبدأ في درسي أخلاق وأذابي طالب العلم إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا